لنا في الدرس الماضي أن الجوازين تنقسم قسمين قسم في فعلاً مضارعاً واحداً وقسم يجزم فعلاً هذا يسمى الأول فعلا الشرط الثاني جواب الشرطي أو جزاؤه وسبق أيضاً أن الشرط إما يكون ماضياً أو مضارعا فقط وأن الجواب إما يكون ماضياً وإما يكون مضارعا وإما يكون غيرهما فإذا كان غيرهما يجب اقترانه بالفاء ما نسمي هذا الفاء رابط بالشجرة جواب هذه فا تطلبها إذا والمرضي ذا الف جاية هذه أيضا تنوب عن الفاء وتكون وتقع في موقع جواب الشجر طيب الآن عندنا حكم حكم العف ناسي مثال هو، وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله صيب صيبك هذا هذا شرط هذا جواب الآن سوف نعطي هذا عام فإن هذا لا سوف نتكلم على هذا طب هذا العطف إما أن يأتي قبل الجواب وإما أن يأتي بعد الجواب هذا العطف إما أن يكون قبل الجواب وإما أن يكون بعد الجواب فإن كان بعد الجواب كما هنا جاز فيه ثلاثة أوجه. إذا نعم. العطف على أسلوبي الشرط والجواب إما أن يكون قبل, قبل الشرط وإما أن يكون بعد, بعد, بعد الشرط أعفني. قبل الجواب. نعم. قبل إما أن يكون قبل الجواب وإما أن يكون بعد الجواب. فإن كان بعد الجواب كم وجه يجوز فيه ثلاثة وهي النصب والرفع والجزم. النص والرفع والجزم. إذا هنا كيف نقول؟ يغفر أو يغفرو أو يغفر. هناك قراءة لمعروف فصيحة. فيغفرو فيغفر. ويجوز إذا فيغفر في هذا القرآن. يوجهوه. لو كان فيغفر فيغفر موضح. ما طفى على. يحاصلكم لماذا؟ لأن هذا مرزوم وهذا مرزوم فماذا؟ إذن يجوز فيه ثلاث أوجوه الوش الأول الجاسم توجيهه أنه معطوف على الجوار والجوار كيف يكون؟ الجوار كيف يكون؟ مرزوم فكذلك معطو... المعطوف يكون مرزوم مرزوم ثالث فينفر بالنصب سبقنا في النواصب ان الفاء السببيه تقول فاء ويغفر فعل مضارع منصوب بئن مضمره وجوبا بعد فاء السببيه اذا ما هو الوجه الثاني النصب ما وجه نصبه ايوا يكون بعد بعد فاء فاء ما وجه الجزء؟ معتوفاً على الجوّ يا جوّ بزوم والعلّ معتوف بزوم. ما وجه النصب؟ منصوب أن المضماراً. مضماراً وجرلاً بعد فائس رأبياً. أخون نسبياً قليلاً. قلنا في فائس رأبياً والمعيار لابد النسبقة بطلب. نعم. قالوا هذا الشرط فيه ذائح الطلب. ما معنى؟ ماذا يقول؟ ليحاسبون به اللّه. وإن تم دمع في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال الجملة السابقة فيها معنى الطلب ولأجل هذا نصب المضارع بأن مضارحة وجوبا بعد فأس ربية الثالث الرفع قالوا الرفع للسئناف ما من سئناه؟ لو سنية كل من كلام جديد لا علاقة له بماضي كده. كانك بدأت الجملة من الأخر. <تصفيق> <تصفيق> إذن الثالث الرفع، وذلك على الاستئناف، وذلك <تصفيق> على الاستئناف. نعيد العطف على أسلوب الشرط والجواب. كم حالة له ثلاث حالات لا الحالة له حالة الحالة الأولى عندنا قبل الجواب أو بعد الجواب. فإن كان بعد الجواب كم وجها يجوز فيه ثلاث وجه ويا جزم ورفع قدموا آخر ما وجه الجزم؟ ما وجه الرفع؟ استئناف ما وجه النصب؟ بأنه على حسابي أن الفاء سببيا وهو مصوغ مغمرة. بعدا موجودا سببيا. ويتلاتق أظن أظن مثلا غير موجودة. أما الرفعون جملة أنا متأكده. لكن نصف أظن أشك فيها. لا لكن رفع نصفه ناء متماثلة. ااا فياخير ورش. فياخير وحفظ. الأحالة الثانية ما الحالة الثانية أن يكون العطف قبل الجواب. قبل الجواب. قبل الجواب. مثلاً من يفعل يفعل خيرا ويداوم عليه يلا جزاءا عظيما على الشوط من, من يفعل؟ يفعل الشر. أي الجواب ينجم؟ هذا هو شعب مضارع. ما ليس مجزوم. هنا سبق أو حد عطف. طيب. الفرق بين سبورة الفرق بين هذا وهذا. أنا هذا تأخر. تأخر عن الجوار. أما هذا تقدم على الجوار. إذا تأخر كم جني جوس؟ ثلاثة. ثلاثة. نسيبي؟ إذا جاء العطف قبل الجواب جاز وجهان فقط ليس ثلاثة وهما الجزم والنص الجزم النص تقول ويداوي أو يداوي ما إذا جاء العطف قبل الجواب إذا جاء العطف قبل الجواب فإنه يجوز وجهان فقط وهما الجزم والنصب العلة واحدة لماذا الجزم؟ معطوف على يفعل يفعل يداوم ولماذا النصب؟ لأن الواو والما المعيّة المعي المعي الواو والماي إذا جاز وجهان أول الالجازم ما وجه الجزم؟ على أنه مطوف على الشاب مطوف على الشاب الثاني المصر م. ما وجهه لأنه مصوب بأن مضمرة, مضمرة بعد وجوبا بعد واو المعينة وجه المصر أنه مصوب بأن مضمرة م. وجوبا بعد واو المعينة السؤال الأهم هو لماذا سقط الرفع؟ ما وجه الرفع هنا؟ الاستناف ولا يجوز الاستئناف هنا لماذا لأنك لو لما استئنفتان فسوف الجواب يأتي ولا لا يأتي إذا سقط الاستئناف لأن الاستئناف قبل الج الجواب لا يجوز شوف يا إخوان الآن وجود هذا مع هذا ضروري ضروري ضروري, ضروري. ضروري. أنا شاف هذا جواب فان رفعت هنا كانك تقول ما بعد الواو ليس له علاقه بي بما قررته ليس له لماذا سقط تقول وسقط الرفع وسقط... وسقط وجه الرفع وسقط وجه الرفع لانه استئناف لأنه استئناف والاستئناف قبل الجواب لا يجوز لأنه استئناف والاستئناف قبل الجواب لا يجوز يقول ما معنى منك المستذاف نعيدها ما معنى الاستئناف؟ جملة جملة ليست له علاقة بما ذكرها جملة جديدة. جديدة هذا هو جملة جديدة. الموضوع الآن حكم العطف على أسلوب الشرط والجواب هذا العطف له حالة آخر الحالة الأولى أن يكون العطف بعد الجواب فإذا كان العطف بعد الجواب كم وجها يجوز ثلاثة وهي نصب والجسم وجه بأن المضمرة وجوب المفعدة وجه الجزم العطف وجه الرفع والسناف إذا كان الحالة الثانية أن يكون العطف قبل الجواب ففيه وجهان وهما الجزم والنصب, والنصب ما وجه الجزم العطف على, العطف على, على الشرط ما وجه النصب بأن هو جو جوبا. لماذا سقط الرفع؟ لأن الرفع استلافون قبل الجواب لا يجوز. نتصدي بعد هو لا هو هي لا لا يوصل المغمار إليه لكن هو المعي. فيها طلب نعم. فيها طلب نعم. دائما جملة الشرطة هم فيها, <تصفيق> لا. لا, لا فيها طلب؟ نحو؟ جملة الشرطة فيها رائحة الطلبة ليس الطلبة يا طلب ليس طلبة المحضر نحو؟ انزلين طيب والله ما يسمى هذا الاسلوب؟ <تصفيق> قسم قاسد. فالقسم يحتاجه إلاجة؟ جوان مثلا؟ والتيم والزيتون وطول وهذا البلد الأمين هذا قسم ما هو جواب القسم لا خلق أحد إنسان بعشرة فهمنا؟ لا. طيب إذا كان إذا كان جواب القسم فعلا مضارعا يقر بالله تقول والله إن حضر محمد لا أحضرونه وده يكون مقربي لا بالله إذا هذا جواب ماذا يحتاج؟ هذا قسم يحتاج إلى جواب، الشرط يحتاج إلى جواب، إلى جواب. إذا عندنا أمران يحتاجان إلى جواب، وهما قسم. القسم والشرط. لو جتمع في جملة، مثلا والله إن يحضر. محمد، عندنا قسم هو كلمة والله، وعندنا شرط وهو، إن يحضر وكلاهما يحتاج يحتاج إلى جوابين، لا يمكن أن تكون الجوابين لهما معا فلأيهما يكون الجواب؟ إذا لو كان هنا جواب للشرط كيف تقول؟ إن يحضر محمد يحضر عمر، هذا جواب شرط، لو كان جواب لهذا. إن يحضر محمد لا يحضرن عمر. تكيد تكيد. مثلا نقول لو كان جوابي قسم نقول لا يحضرن. هذا. لو كان جوابي شرط نقول يحضر. واضح. لنسمع قاعدة. إذا جمع شرط وقسم فله حالة تبيه. فله حالة. الحالة الأولى. ألا يتقدم عليهما ما يحتاج إلى الخبر لا يتقدم عليهما ما يحتاج إلى الخبر ومن الذي يحتاج الخبر؟ الممتدأ. الممتدأ طيب والحالة الثانية ألا يتقدم نعيدها إذا إجتمع شرط وقسم فإما أن يتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر الحال الثانية اللّا يتقدم تقدم. عليهما ما يحتاج إلى خبر مثال هنا تقدم ما يحتاج إلى خبر لا, لا. لا. زيد زيد والله إن يحضر هذا تقدم, تقدم ما, ما يحتاج إلى خبر نذكر الحب نعيد نعيد نذكر الحب إذا شارك. اجتمع شرط وقسم فله حالتان أو فلهما قليل فلهما حالتان الحالة الأولى من أول سطر الحالة الأولى رقم واحد ال لا يتقدم, يتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبرين واضح ال لا يتقدم عليهما رقم واحد الخبر من هذا الأول زيد ولا والله إن يحض محمد خلي نسق هذا الفرق لأن هذا وقت صفر جي ون. حالة ثانية أن يتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر. أن يتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر مثل زيد والله إن يحض هذا دك الحالتين لا سومنتي للتصفي إذا اجتمع في ال إذا اجتمع في الكلام شرط وقسم ولم يتقدم ما يحتاج إلى خبر فأحق بالجواب هو السابق في الجملة أو لا في الجملة يعني من من جاء أولاً مثلا هنا القسم يكون جوابه ونحن سأقول والله إن يحضر محمد لا يحضر النعمر نعلم إذا اجتمع في الجملة شرط وقسم ولم يتقدم ما يحتاج إلى خبرين فالجواب يكون للسابق منهما, للسابق منهما فإن سبق الشرط يكون جواب له وإن سبق القسم يكون له Wallahi, in yahdur muhammadun, etmin الله Mokt, temun bi-i majlum in adada şerr tajzib fi'l fi'l yahzor fi'l mu'darir şerr muhammad fa'l la yahzor an-e'l-am-e'l-şerr şerr qasm an-fi'l mu'darir mabni'l-an-fetih wa'amr-un fa'l fa'l tâhul id'a'l Wallahi alwa مقسم به إن أداة شرط جاز تجب إعلان يحضر في في في فعل مضارع وهو فعل الشرط مجهز ذو محمد لا يحضر لنا أمر اللام جواب, جواب القسم جواب القسم يحضر في فعل, فعل. مضارع مبني مز... على الفتحة محمد أمر ماذا بقي على جواب الشرط وجواب الشرط محدوف دل عليه جواب القصر ماذا؟ جواب الشرط محدوف دل عليه جواب القصر لأن حجف الشيء لا يجوز إلى الدليل ما هو الدليل؟ جواب القصر أنا سألعب أن نركس المثال هذا سألعب أن كيف في غرفه أجل وقد يشتط يا يا والله ما. محمد محمد والله لا يحضر يحضر يحضر يحضر يتقدم الشرط فهو له يحضر عمرو شوف ننزل. هنا قدمنا الشرط أتينا بجواب الشرط هنا قدمنا القسم وتعنا بجواب القسم <تصفيق> يحضر هذا اسم شرط تصرفين ماذا يحضر فعل فعل محمد فعل. فاعل, فاعل. فاعل مرفوع والله اقسم والله قسم به يحضر فعل مضارع شرط وامر فاعل, فاعل. وجواب القسم ملغى دل عليه جواب قسم ما شاء انذا هنا أتينا بجواب شرط، وسغنينا عن جواب القسم لماذا؟ تقدم. تقدم الشرط. وهنا أتينا بجواب قسم، وحذفنا جواب الشرط أصف. لماذا؟ أقدمت. لأنه تخذ ما القسم. بعد حذف. ترى شوفوا قاعده يقولون وإن أت ج... وإن أت شرطان فالجواب لسابيق هذا هو الصواب وان اتى شرطان فالجواب لسا... لسا... هذا هو الصواب ما يعني واقع واقع, واقع وان اتى شرطان فالجواب لسابيق هذا هو الصواب ماذا بقي علينا بقي علينا الحل الثانيه ما هي أن يجتمع الشرط والقسم وقد تقدم ما يحتاج إلى خبر. يحتاج إلى خبر. تابهم من هنا. والله قسم يحتاج إلى جواب. إن إن أي شر تحتاج إلى جواب أيضا. أي لكن ما الذي يختلف عن هذين المثالين في هذين المثالين لم يتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر وهو الممتدر وهنا تقدم ما يحتاج إلى الخبر وهو الممتدر انتبهوا إذا اجتمع هذه قائمة اكتبوا إذا اجتمع هذه الحرفة ثانية إذا اجتمع شارطون وقسم وتقدم إذا اجتمع شرط وقسم وتقدم عليهما ما يحتاج إلى الخبر وهو المتدأ فالجواب يكون للشرط دائما فالجواب يكون للشرط دائماً سواء تقدم القسم على الشرط أو تأخر القسم عن الشرط فالجواب يكون للشرط دائماً سواء تقدم القسم على الشرط أو تأخر القسم عن الشرط كتبنا هذا؟ لا تحيصق زيدون والله إن يحضر عمره شو يا إخوان؟ عندما يتقدم هذا لا نلتفت إلى هل تقدم القسم أو تقدم الشرط لأن الحرمة واحد فهمنا هذا؟ هنا ياسي جواب لي؟ يحضر الشرط دائما الشرط زيدون والله إن يحضر أحضر, أحضر. ما, أت... ما أتقدم القسم؟ لا فائدة في تقديمه ما دام أنا وصدق عليه ما يحتاجوا إلى شو إلى خ... خبر خبر لا خبر إذا نقول هذا الجملة زيد زيد المبتدا زيد المبتدا أو القسم المبتدا هذا ما يحتاج هذا فائدة أخرى سألت كوران يحتاجوا إلى خبر والله رواه قسم وقسم، والله مقسم به إن حالات أدوات الشرطين فعليني يحدو فعل مضارع وهو فعل الشر والفاعل ضمير تقديره هو يعود على زين احضر جوا الشر والفاعل ضمير تقديره عنه ماذا ماذا التش من خبر الجملة فعل مبتدى والجملة التي بعده شرط وجواب وجواب قال الحوين قالوا الخبر هذا تعبير النحويين دائما يقولون الخبر إما شرط وإما جواب وإما هما معا هذا يقولون فيقول زا الجواب الخبر هو الشرط صحيح ويقول زا هو الجواب صحيح. ويقول تهما ما عنصرا. في العلم هم دائما يقولون هو الجوء والخبرو هو, هو الشرط فقط أو الجواب فقط أو كهما ما. كهما ما. بقية العلم العلم سما لماذا إذا لم يتقدم لم يتقدم المبتدا يكون الجواب للسابق وإذا تقدم المبتدا يكون جوابه دائماً لشرط لماذا؟ سمع يا أخوات قالوا الخبر فضل في الكلام أو عمدة عمدة, عمدة. عمدة. عمدة. عمدة. والقاسم فضل قمت بهم القسم فضل ولو جعلنا هنا جواب القسم لو جعلنا هنا جواب القسم بدل جواب الشرط سوف يقول الخبر هم فضله هذا رايد رايد الخبر عمده والقسم فضله فضل. فضل. واضح لو جعلنا جواب القسم هنا سوف يقول هو عمده فضل هو فضل هو الخبر خبر. لو جعلنا الجواب أولا سيكون هو هو الخبر خبر. وقال في ورطة ما هي الورطة؟ الخبر أن الخبر صار خبر. فضل الله وهذا لا يعني إذن الأجهزة قالوا يكون الجواب للشرق لماذا؟ حتى يبقى الخبر عمدا حتى يبقى كسبوا هذا وإنما سمحت فقط سؤال إذا لم ي... لماذا إذا لم يتقدم؟ أم... حرف ثانية حرف ثانية؟ نعم إذا لم يتقدم؟ ما يحتاج له خور؟ مرتدى ما يحتاج له وإنما قدم ذكر جواب الشرط. على جواب القسم إذا تقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر لأن الخبر عمدة وأسلوب القسم فضل ولو ذكر ولو ذكر جواب القسم لأعلم خبرا للمبتدأ فيقول الخبر فيقول الخبر فضلة حينها Hina ha, o kadar da da yedir. لديكم في الكتاب في الصحاة مائتين وخدسة وخمانين مائتين يا <تصفيق> فتره هذا الان اخوان سبق لكم مع الشيخ عبد الاشياء التي تعمل عمل الفعل. عندكم اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر مصدر واسم المصدر وكذا سبعة وعشرين حب جادي لكن من المقرر الذي نقرأه هو اسم الفعل اسم الفعل نقرأه إن شاء الله اليوم مئتين وستة وثمانين ما نقرأ الآن شرط شرط الثاني مئتين وستة وثمانين ضابط هذا هذا الباب ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم و نيجي ستة وثمانين هذا أنت في اشتغال يعني استخدموا استع. <تضحك> مئة تنين ستة عشر زمانين. ليس مئة. مئة استخدموا. أبجستعش نلف. مئة نفط. آه محمود هذا بلانيت هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها وهي سبعة. أحدهما اسم الفعل. أحدهما لكان أحدهما لكان جوج ومن زاد إذا أحد. ها ها ها ها. أحد أحدها سوري. أحدها اسم الفعل. وهو على ثلاثة أقسام. هذا يهمون. أولاً ما سمي به الماضي كهياتا بمعنى بعده. طيب الآن سوف يكون عندنا موضوع اسم الأفعال أو سونا أسماء الأفعال. الفعل. أسماء الأفعال. هياتا. أسماء الأفعال. أخواني سؤال لماذا سموها أسماء الأفعال ولم يسميها أفعال سبق, سبق لكم على الشيخ الفردي في أول السنة سنة أن المضارع له علامة والماضي له علامة والأمر له علامة ولكن مثلا اجتدي اجتدي خلينا في مثال آخر انزل بعد انزل إنزل لها لفظ ولها معنى معناها واضح أنك تذهب من بفوقنا إلى, إلى تحت الأسوأ ولكن لفظها لفظ الأمر لفظ الأمر هل تقبل علامات الأمر ما هي علامات الأمر جزب. يا المحاضرة طيب اتكلم يا المحاضرة إنزل مرأة إنزيلي قبيلة مع هذا يسمى فعل أمر لا تقول اسم لماذا لأنه قبل العلامة <تصفيق> <تصفيق> اسم الفعل هو الذي يدل على معنى الفعل، ولكن لا يدل على ما. مثلاً هيات، هيات. أنا أستطيع أن أقول هيات. ما معنى هيات؟ يعني بعض الأمر. هيات هيات يعني. كيف نصل إلى هذا الأمر؟ هي معنى بعوضة، ولكن ما هي علامة الماضي؟ قبولتا تقول فهمت فهمت فهمت فهمت لكنها لا تقبلتا لماذا قالوا فيها؟ اسم فعل ما إذن أسماء الأفعال هي التي تدل على معنى الفعل ولكنها لا تقبل علاماته واضح هذا هذه علامات أسماء الأفعال إذن معناها لا يختلف المعنى الفعلي، إلا أن علامة الفعل لا تقبلها، لا تقبلها. اسم الفعل هو لقيت يدل على الفعل، ولدي يدل على معنى الفعلي. ولكن لا يقبل علاماته، لا يقبل علاماته. وهي أقصر، أولاً. يقول ما سمي به ماذا نقول الماضي ما سمي به الماضي كهيّات بمعنى الماضي مثل هيّات هيّات بالمعنى بعوض لماذا اسم فعل لأنها لا تقبل علامات الفعل مع أنها تدل على معنى الفعل وهو الماضي الماضي شعر لكم فهي هيهات العقيق هيهات هيهات العقيق نوعه ماذا هي هات اسم فاعل هيات الثانية توكيد لفظي، توكيد <تصفيق> لفظي، والعقيق فاعل هياتر، العقيق فاعل هياتر، نعم، لاحظوا أنه هو اسم الفعل ولكنه رفع الفاعل مثله مثل الفعل الماضي، نعم. <تصفيق> الان ثاني. ثاني وما سمي به الأمر الامر كي ما سمي به الأمر <تصفيق> مثل صح ديما تسكت ديما تقول صح اسم فاعل أمر اسم فاعل أمر والفاعل ضمير مستتر مستتر <تصفيق> هو انت ديروه نعم كذلك الحديث لا قلت لصاحبك والإمام يخطبه صاس فقط لغوط ثاني ما سمي به المضارع كوي ما سمي به المضارع ما سمي به, به المضارع مثل وي, وي. كذلك اوف وهذا الأسلوب يستخدم إلى حد الساعة وكثير من أخواتهم هذا الأسلوب أسلوب درجة يقول وي وي يعني لو سأل أخبرك بخبرين قد لا تصدقه العقول أو أنه يستحيل وقع الأب يقول وي فهمت؟ إذن بمعنى أتعجب أو أعجب فوي كما قال عز وجل وي كأنه لا يفرح الكافرون وي هنا اسم فعل مضارع بمعنى أعجب Ağabou ah, ou oh, atarjou. Benno. Ağabou. واحد. واحد. الجار والمجرور الجار والمجرور مثل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم عليكم مجار والمجرور لكن معناه اسم فعل أمر اسم فعل أمر بمعنى يلزمه، وأنفسكم مفعول مفعوله مفعول به له. اوتى السريري ماتت وما له مكان ظرف مكان لازم لازم اثبت مكانك اسم فاعل امر بمعنى اثبت وهنا اثبتي لان الخطاب راء مكانك صح مدي او تسريع نعم اثبتي بمعنى اثبتي يا شيء وإحنا نتبره في هذا في هذا الباب ننسب يافؤل نتبع هذه الباب أو هذه الألواع عملها أصلي أو عملها تابع لغيره أصلي أصلي ما الأفعال هنا نتابع تابع لماذا تابع لأنه اسم هن حصلنا فهما جيدا هل الحقول نرح... هل... هل... هل... الفعل بها أو هي نلحقها بالفعل هي نلحقها هي نلحقها بالفعل إذا ما هو الاصل الفعل وما عنده الفرع لا يقوى قوة الأصل الآن اسم الفعلين نلحقه بالفعل فيعمل عمله ولا نفعل العكس إذا ما هو الأصل الفعل وهم يقولونا الفرع لا يقوى قوة الاصل فلنثبت نقول مثلًا حضارة محمد الدرسة. الدرسة نفعل به. يمكن نسيبه هنا تنكر. تقول تقدم. الدرسة خضر محمد. من احكام هذا الباب لا يجوز ان يتقدم المعمول عليه. ففي هذه الجملة لا تقول انفسكم, أنفسكم عليه. بخلاف لو كان. فعل. فعل. نفسك. نفسك إلزم يجوز؟ يجوز مم. لماذا؟ لأنه فعل وهو أص أصلي لكن هنا لا يجوز لماذا؟ قالوا لأنها عملت بالحمل بالحمل على فعل. الفعل مم. فعملها قوي أو ضعيف عملها ضعيف مم. فإذا كان عملها ضعيف فهي ضعيفة فكيف في غيرها مم. يعني هل يمكن أن تتصرف في غيرها؟ لا, لا. لا. قالوا من هذا الباب لا يجوز أن يتقدم المفعول به عليها واضح و الشكر و والمحصنات من النساء الا نامل ايمانكم كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم طيب الإشكال الذي عندنا هنا أن هذه تعمل عمل الفعلي لكن هذه تقدم عليها معمولها؟ لا يتقدم استشكالوا هذه الآية قالوا كتاب الله عليكم مثل عليكم أنفسكم تقول عليكم كتاب الله لكن انتبهوا قالوا كتاب هنا ليس اسم فرول به لعليكم لأن عليكم لا تدل على إلزموا شوفوا الآية الله يتكلم عن المحرمات من النساء قال والمحصنات من النساء يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم هذا الأمر كتبه الله عليكم وليقول الله عز وجل إلزموا هناك فرق من هذه وهذه يعني عليكم أنفسكم عليكم بالاجتهاد يعني هذا الأمر لكن هنا يخبر الله عز وجل بأن هذا الذي ذكره من المحرمات للنساء شيء كتبه في كتابه وأقره في قرآنه يعني هذا؟ بمعنى كتاب الله فيه. عليكم كتب الله عليكم نعم كتب الله عليكم هذا على الأمر فكتاب هنا مفعول به بفعل محدود تقديره كتب, كتب الله آه. عليكم هذا الكتاب وليس معناه عليكم إلزامه, إلزامه. إذا <تصفيق> فهنا كان يزوج وماذا قالوا؟ قالوا, قالوا يجوز أن يتقدم معمولها عليها واستدل بهذه الآية ولكن صوابا من حيث المعنى أن المعنى لا يستقيم هنا إذا تصنع عليكم بمعنى إن زمنا لا لأجل هذا يقال الباب مغلق وهو لا يجوز أن يتقدم معمولها عليها أبدا وأما هذه الآية فليس فيها معنى اسم الفعل لأن عليكم ينسى بمعنى إلس جميس جميس هذا فيما يتعرفون هذا الموضوع لنضع أسئلة يا إخوان قبل أن ننسى أكسبوا أسئلة إن شاء الله أذكر حكم العطفي أذكر حكم العطفي على أسلوب الشرطي إذا جاء العطف بعد الشرط سؤال ثاني ما وجه الأوجه الثلاثة؟ آآ قلنا بعد لا, بعد لا. بعده? بعد بعد بعد سؤال, سؤال اول. بعد الشرط? انا عفوه بكون على اذا بعد الشرط? عفوا الجواب. بعد الجواب. اصير بعد الجواب. السؤال هادا بقوله اللي? ثالث. لا الثالث. لا نفسه السؤال. سؤال الاول نفسه سؤال الثالث. نعم. ما هو السؤال ده? ان نعيد اسئله حكم العطف. حكم العطف لا شرق. شرق. سؤال الاول تغيرون اخر كلمه شفهي جواب ثم تكررون هذا السؤال وتقولون بعد الشرط وقبل الجواب ما هو السؤال ده لا. هذا السؤال الثالث اذ ذكر الحكم العطفي على اسلوب الشرط إذا جاء مع قبل بعد, بعد الشرط وقبل الجواب هكذا هذا السؤال الثالث نعم يخص السؤال الأول اذا جاء بعد الجواب لا. سؤال ثاني ما وجوه لوجوب الثلاثه سؤال ثالث اوتكو حكم العطف على اسلوب الشرط والجواب اذا كان العطف قبل الشرط قبل ال... بعد الشرط وقبل الجواب اذا كان العطف قبل الشرط قبل وبعد... قبل, وبعد... قبل. وبعد الشرط الجواب بعد الشرط قبل الجواب هذا بعد بعد الشرطين وقبل الجواب سؤال الرابع لماذا سقط وجه الرفع لماذا سقط وجه الرفع سؤال خمس إذا اجتمع في الجملة شرط وقسم شرط وقسم ولم يتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر ولم يتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر فلأيهما يكون الجواب؟ فلأيهما يكون الجواب؟ سؤال بعد هذا. نفس السؤال لكن وتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر نفس السؤال إلا أننا نثبت لنفي وتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر فلأيهما يكون الجواب لماذا يقدم ذكر جواب الشرط على جواب القسم لماذا يقدم ذكر جواب الشرط على جواب القسم إذا, إذا تقدم عليهما ما يحتاج إلى خبر عرف أسماء الأفعال. أذكر أنواع أسماء الأفعال. أذكر أنواع أسماء الأفعال. هل يجوز؟ هل يجوز أن يتقدم؟ معمول أسماء الافعال عليها ولماذا هل بدون وزن قدم اسالفت عليها ولماذا معمول عليها؟, عليها ولماذا أليس مزمن؟ ما... سؤال تفضل. لا لا. ما يخص الجواب سلسل. السؤال سلسل. يعني مزمن ما مثل مسج. الأوج. تام. على أسلوب الشرط. وتقول حكم العطفي على أسلوب الشرطي والجوابي. على أسلوب مم. الشرطي, الشرطي والجوابي. والجوابي إذا جاء بعد الشرط وقبل, وقبل, وقبل, وقبل الجواب. اذا جاء العطف? اذا جاء العطف وبعد الشرط مقبل الجواب. بسم الله سؤال اول. نذكر فكم العطف. على السؤال الشرط. اذا جاء العطف وبعد الجواب. يجوز فيه كم? حالتين. ثلاثة. بعد الجواب. اه بعد الجواب. نخلق اول. ذكر حكم العطفي على أسلوب الشرطي والجواب إذا جاء العطف بعد الجواب هكذا لا. جازت رأسي رأسي الرافع والناس والجزم صدحه لا هاي في الشر في السؤال الثالث هو اللي يجوز فيه وجه لا. ما أوجو ما اذكر الأوجه. أذكر الأوجه. أذكر الأوجو الثلاثة ما تذكر هو هذا وجوه هذا يا ما وجوه الرافع لا أتفكر. لا لا سناع. ما هو وجه الجزم وعطف العطف ما هو وجه النصب ان مغمره ان اول مره بعده سببيا وجوبا وجوبا وجوبا يعني سقط وجهه سقط الوجه. لا هنا يجوز وجهان فقط. وهما الجزم والنصب. ويسقط الرافع. بعيد. يجوز وجهان الجزم والنصب. والنصب. ويسقط وجه الرفع. نقول لعداد السئلة. صاحب يسيجاوب لماذا؟ لماذا سقط وجه الرافع? لماذا سقط وجه الرفع؟ لأن الرفع استئناف ولستئناف قبل الجواب لا يجوز, يجوز لأن الرفع استئناف والاستئناف بعضه أو لستئناف قبل الجواب لا يجوز إذا اجتمع في الجملة الشرط والقسم. ولم يتقدم عليه ما يحتاج إلى خبر. ف... يقول الجواب للسابق منهما. يقول الجواب للسابق منهما. بمعنى، يتقدم قصر. قصر. القصر. يتقصر. شعر يتقدم الشعر. نعم شعر. اه اذا اجتمعت الجمع شرطا وقسام. نعم وقسم. تقدم على الامام يتجونا خبر. فالجواب للشرط, الشرط. فالجواب للشرط دائما تقدم على القسم او تأخر عنه. فالجواب للشرط دائما سواء تقدم على القسام او تأخر عنه. نعم. تعليل السؤال دي بعدها. لماذا يمكن ذكر جواب الشرط على جواب القسم لماذا? <تصفيق> نعم، لأن الخبر عمد، عمد، والقسم فضلاً، الخبر والقسم فضلة. ولو ذكر جواب القسم لا وقع الخبر فضلاً وهذا لا يبقى. ولو ذكر جواب القسم لا وقع الخبر فضلة وهذا لا يجوز <تصفيق> <تصفيق> هي, هي التي تدل على معنى الفعل ولا تقبل علاماته هي التي تدل على معنى الفعل ولا تقبل على علاماته أنواع أسناء أخرى أخوانا، كم ذكرنا نحن؟ خمسة،, خمسة أخوانا، أضافوا إليها المصدر نضيف لي المصدر، مم. مم. مم. مم. مثل رويدان رويدان إذا نقول أنواع أسناء أخرى، أخوانا، أخوانا، ستة، سنة. وهي هيه. اسم فعل ماضي، هيهات. اسم فعل مضارع، مم. اسم فعل أمر، أيها الظرف، الجار المرزور، والمصدر، مصدر. مثل مم. المصدر رويدان ما دخل رويدا رويدا لا لا لا لا سمهل لا تسريح اسم فعل امر ما هو؟ رويدا الامر هي ستة ستة <سيح> اسم فعل ماضي اسم فعل مضارع اسم فعل الامر جار المشهور والضرب والمصدر ابن مالي رحمه الله عبره ببلها كذا رويدا بلها, بلها نصبيني ويعملان المصدرين خضى مصدرين يالك هل يجوز أن يتقدم معمول أسماء الأشعال عليها وإنها؟ لا يجوز أن يتقدم معمولها عليها لا يجوز أن يتقدم معمولها عليها لأن عملها ليس أصلياً ليس أصلياً لأنها عاملت بالحمل على الفعل بالحمل على الفعل فعملها ضعيف إذن عملها ضعيف فيما بعد فيما بعدها وكيف فيما قبلها إذن عملها ضعيف فبالتالي لا يجوز ان تقدمها معمولها عليه. عليها انتقوا الجواب يعني لأن عملها ضعيف لأنها عملت بالحمل على على الفعل على غنيها وهو فعل. تم سعلا الله أبحث الله أبحث حتى نعم <تصفيق> يكون تقريباً أو شكراً على نهاية المقرر تقريباً الذي ينادي... لم يبقى شيء. باقي بقيه بعد ادوار الشغل سلو وكام وكاين وكذا الله اكبر في ان شاء الله بعد وقتا ان شاء ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله سبعتاش 17 سبعة سبعتاش سبعتاش خمسة سبعتاش سبعتاش سبعتاش سبعتاش سبعتاش سبعتاش سبعتاش سبعتاش سبعتاش سبعتاش سبعتاش سبعتاش سبعتاش هذا ماشية هذي غادة نسمحه المايك ها ها بسي عبس ان ان يبيد على عملها ف... لكن إيسا لها حليلة إلا فينا والله لبما في أخر ستة قد تقول في أخر ستة مثلاً يعني هي بعد العيد صوفيقون ستة خمسة وعشة ستة يوزن ستة معنا والله هي مخصرة شيء لو كان في اواخر ستة مم. مم. ربما كده يقول تصحيحات وكدا صراحة نحن رمضان صحح لو عنا وعند ربما اه زيني قبل العشة الله واخر من رمضان نعم نعم لا لا خليه لا لا الله أمر جانيكم الله أمر